فَلَمَّا صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَل عَسَيْتُمْ إِذْ تَوَلَّيْتُم أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوغل لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم